صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخذعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضراءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بتمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 نزل من السماء أنفخ رج به من الثمرات لزق لكم فأخرج به من الثمرات لزق لكم فلا تجعلوا لله أنذاهم وأنتم تعلمون.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 كلما عزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابهون ولهم فيها ولهم فيها أذواذ مطهرة وهم فيها خالدون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 يضل به كثيرا ويحدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتقين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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قَلأَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا أُعْلِنُ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه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 ثُمَّ فَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا دجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 فَاذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَخِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَثِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِيهُ وَأَدْنَى بِاللَّذِيهُ وَخَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُزْدِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَأَوُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَفَوْكَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 قالوا اذع رَبَّكَ ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا اذع ربك يبين لنا ما لونها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 وإذ قتلتم نفسا فدا رأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعرفون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَافَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ به عند ربكم أ تعقلون تعفلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمانيا وإنهم إلا يظنون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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة ثم توليت إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ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 أذانهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهون عليهم بالإثم والعدوان، وإي أتكم أسرار فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسول وآتينا عيسى بن مرية البينات وأيذناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ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 ولم جاءهم كتابهم من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم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 ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النات فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرق الناس على حيات ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لول يعمر ألف سنة وما هو بمزاحذه من العذاب أين يعمر والله بصير بما يعمدون.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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاجين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون